والله عزيز ذو انتقام إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء هو الذي يصوركم في الأرحال كيف يشاء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 ك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس اليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد ان الذين كفروا لن تغني عنهم اموالهم ولا اولادهم من الله شيئا واولائك هم وقود النار كداب اال فرعون والذين من قبلهم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 والله يؤيد بنصره من يشاء، إن في ذلك لا إبرة لأول الأبصار.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 فإن خادج كفقل أسلمت وجهي لله وَمَنِ اتَّبَعَنَّ وَقُل لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمْمَ يَنَّ أَأَسْلَمْتُمْ فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدْ هَتَّدُوا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 يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه ويخذركم الله نفسه وإلى الله المصير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 ذرت لك ما في بطني محرراً فتقبل مني إنك أنت السميع العليم فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أن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 قَالَ رَبِّ هَبْ لِي مِن لَّدُنكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاءِ فَنَادَتْهُ الملائكة وهو قائم صلي في المحراب أن الله يبشرك بأحيام صدق بكلمة من الله وسيده وحصور ونبي من الصالحين. قال رب أن يكون لغلام وَقَدْ بَلَغَ الْغَنِيُّ الْكِبَرَ وَامْرَأَتُهُ عَاقِرٌ قَالَ كَذَلِكَ اللَّهُ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ قَالَ رَبِّ اجْعَل لِّي آيَةً قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا واذق ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار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 ناس في المهدي وكهله ومن الصالحين. قالت رب أننا يكون لي ولد ولم يمسسني بشر. قال كذلك الله يخلق ما يشاء.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 إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطيب 129. كهيئة الطير فأنفق فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله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 توفيك ورافعك إلي ومتاهرك من الذين كفروا وجائر الذين تبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة.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 فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعوا أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنا فسنا وأفسكم ثم نبتئ الفنجان لغنت الله على الكاذبين إن هذا له القصص الحق وما من إله إلا الله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 وانتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون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 جَتُم فِي مَا لَكُم بِعِلْمٌ فَلِمَ تُحَاْدُون فِي مَا لَيْسَ لَكُم بِعِلْمِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ مَا كَانَ إِبْرَاهِيمُ يَهُودِي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 أهل الكتاب لو يضلونكم وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون. يا أهل الكتاب لما تكفرون بأيات الله وأنتم تشهدون.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 ومن أهل الكتاب من إن تأمنوا بقنطار يؤده إليك ومنهم من إن تأمنه بذينار لا يؤده إليك إلا ما دمت عليه قائماً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 وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ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 ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبين أربابا أ يأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثم جاءكم رسول مصدق لما ماكم لا تؤمنوا نبيه ولا تنصونه. قال أقررت وأخذت ما لا ذلك إصري. قالوا أقررنا. قال فاشهدوا وانا معكم من الشاهدين فمن تولى بعد ذلك فاولئك هم الفاسقون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 قُلْ آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْكُوبَ وَالْأَسْبَاطُ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 فاتبعوا من لا تئب رأيهم خنيفا وما كان من المشركين إن أول بيت وضع للناس الذي ببكت مبارك وهو ذل فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا وللله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا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 يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حقت قاتل و لا تموتون إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا و لا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 قدكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون، والتكم منكم أم؟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 111. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات 112. وأولئك لهم عذاب عظيم 113. يوم تبيض وجوه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 113. وأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما أصوا وكانوا يعتذون ليسوا سواءا من أهل الكتاب أمّة قائمة يَتْلُونَ آيات الله آناء الليل وهم يسجدون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 هم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقونكم قالوا آمنا وإذا خالوا عضوا عليكم الأنامل من الغيض قل الموت بغيضكم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 121. والله سميع عليم 122. إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون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 داكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة مازلين بلا 17. وتصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قربكم به وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فإن قلب خايب ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يغلبهم فإنهم ظالمون ولله ما في السماوات وما في الأرض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 فَإِن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ قَالَبْتُمْ مَا لَا أَعْقَابَكُمْ وَمَن يَنقَلِبَ عَلَى عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ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 Aku dah mana, wara' sura' ala al-qomil kafirin. Faatahum Allah thawabat dunia, warhusn thawabil akhirah. Wallahu 119. والذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين 110. بل الله مولاكم وهو خير الناصرين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 منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفى عنكم وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ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 30. إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم إنما إن الله غفور خالق يا أي. الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض ألكانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليدع على الله ذلك حسرة في قلوبهم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 وعلى الله فليتوكل المؤمنون وما كان لنبي أن يغل ومن يغل ليأت بما غل يوم القيامة ثمّ توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون أَفَمَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَ اللَّهِ كَمَا بَأَبِسَ خُطِّي مِنَ اللَّهِ وَمَا أُوَاجَهَ وَبِئْسَ الْمَصِيرِ هُمْ دَرَجَاتٌ عَنْدَ اللَّهِ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فِيهِمْ رَسُولًا من أَنْفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ يُمَوِي وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ أَوَلَمَّا أَصَابَتْكُم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 قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان يقولون بأفواه ما ليس في قلوبهم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 يُبْلِغُونَ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يلحقوهم مِنْ خَلْفِهِمْ أَنَّ خَوْفًا عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ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 انما ذلك الشيطان يخوف اولياءه فلا تخافوا وخافوني ان كنتم مؤمنين ولا يحزنك الذين يسرعون في الكفر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 يَا نَارُ بِقُرْبَانٍ تَأْكُلُونَ النَّارُ أُلْقِيَ جَاءَكُمْ رُسُلٌ مِنْ قَبْلِي بِالْبَيِّنَاتِ وَبِالَّذِي قُلْتُمْ فَلِمَ قَتَلْتُمُوهُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ فإن كذبوا كف قد كذب رسول من قبلك جاءوا بالبينات والزبور والكتاب المنير كل نفس ذائقة الموت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 لا تبدعون في أموالكم وأفوسكم ولا تسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذن كثيرة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 129. في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب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 رَبَّنَا إِنَّكَ مَنْ تُدْخِلِ الْنَارَ فَقَدْ أَخْزَيْتَهِ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارِ رَبَّنَا إِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيَا أن يُنَادِي 129. أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار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 akan in au fa ba'dukum min ba'd فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأذف في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لا أكفرن أنهم سيئاتم ولا أدخلنهم جنات ولا أدخلنهم جنات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 هؤلاءك لهم أجر عند ربهم إن الله سريع الحساب يا أيها الذين آمنوا صبروا وصابروا ورابطوا واتكروا. 129. وارتقوا الله لعلكم تفلحون